فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بِعِلَّةٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَا أَنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 فجعل لي صرحاً لي أطلع إلى إله موسى وإنّي لا أظنّه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلىنا لا يرجعون.